ن ب د أ أ ي ه ا الاخوه الكرام ا ل أ ح ب ا ب في الشرح ا ل م ن ت ع على متن زاد المستقنع ل ل إ م ا م ا ل ع ل ا م ة الشيخ محمد بن صالح ا ل و ث ن ي ن رحمه الله تعالى وبالطبع لن أ ب د أ اليوم في الشرح إ ل ا بمدخل أ و مدخل لمذهب ا ل إ م ا م احمد وهذا المدخل أو المدخل ينقسم إ ل ى أ ر ب ع نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ت ر ج م ة ل ل إ م ا م صاحب المذهب ومن آ ف ا ت طلب العلم في مصر أ ن ك تجد طلابا بلا مذهب وليس المقصود ب التمذهب م ه ا ل في العمل ان من اقصد التمذهب في ا ل د ر ا س ة فانه لا يمكن ن ط ا ل ب العلم ان يجيب الفقه الا اذا تمذهب في ا ل د ر ا س ة فرق بين ا ل د ر ا س ة و العمل الطيق ولن ت ج ب من علماء السلف ع ا د م ا الا و له مذهب. فتقول ابن رجب ا ل ح ن ب ل ي وتقول النووي الشافعي وتقول ابن عبدالبر المالكي وتقول ابن ت ي م ي ة الحمدلله معنى ذلك أن, جاء ان كل علماء السلف كانوا يتمذهبون في ا ل د ر ا س ة ف أ ي ن أ ي م ذ ه ب نحن ننتمي إ ن س أ ل ت أ ح د ك م ا ل آ ن ما م ذ ه ب ك دراسيا مثلا ماذا من يقول من الذي يقول أ ن ا حمدلله ن ت ح م د ل ل أ س أ ل ك أ ن ت ح م د ل ل دراسه قلت ما انت ح ن د ل ي ج انت لن قضيت على نفسك ب أ ن ك ح ن د ل ي ج امام المذهب متى توفي دا ابسط شيء في المذهب لن اتحدث معك عن اصول المذهب فلكل مذهب الايه ا ش و م لاصول مذهب الامام احمد بنى مذهبه على اشور ط ل ت هل نعرف إ ل ى أ ي اصول أ و ب أ ي اصول بنى ا ل إ م ا م المذهب فالخلاف بين الفقائد الاربعه خلاف في الاصول أ ن كل إ م ا م وضع أ ص و ل ا وساره ع ل ى ه ن ا م ن مالك رحمه الله قال عمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة في رجل السنه ب و يقدم على خبر الاحاد ب ا ل س ن ة يعني عندنا حديث وهذا الحديث من خبر الاحاد ف إ ن خالف هذا الحديث عمل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ماذا نقدم عند مالك يقدم ع م ل لذلك س ت ع ج ب حينما ترى أ ن في مذهب ا ل م ا ل ك ي ة لا صيام ل س ت ة أ ي ا م من شوال ل أ ن اهل ا ل م د ي ن ة اليكم و ص و م و ن ه هذه ا ل أ ي ا م وحديث أ ب ي أ ي و ب من صام رمضان ثم أ ت ب ع ه س ت ة من شوال خبر احاد فعند مالك يقدم عمل ا اهل ا ل م د ي ن ة على خبر ا ل آ ح ا د هل م خ ت ل انه ستجد من ت ف ا ي ه ا ت المذهب الكثير بهذا ا ل ش أ ن أ ن ه يقدم عمل ا اهل ا ل م د ي ن ة على خبر ا ل آ ح ا د وهذا مرجوع لا شك في ذلك اصل عند الاحناف, الاحناف. اي وضعوا هذا ا ل أ ص ل أ ي ض ا قالوا أ ي ز ي ا د ة في النص تخالف, تخالف المتواتر ق ر القطعي فهي م ن س و خ ة ما يعمل به ا م ع ن ى هذا الكلام الله يقول في ا ل ق ر آ ن النفس بالنفس واخر ا ي ة معناها ما م ع ن ى ا ل آ ي ة أ ن كل نفس تقتل بنفس قتلتها السؤال هل يقتل ا م س ل م بكافر النفس والنفس لفظ عام عند ا ل أ ح ن ا ف طالما ان ظاهر ا ل ق ر آ ن قال النفس والنفس إ ذ ا يقدم على خبر الاحاد فليقتل ا م س ل م بكافر خبر احاد إ ذ ا عند ا ل أ ح ن ا ف لو قتل مسلم كافرا يقتل ي ه ام لا عند من ا ل أ ح ن ا ف ل أ ن عندهم ظاهر ا ل ق ر آ ن يقدم على ا ل أ ح ا د ي ث ده اصل عند ا ل أ ح ن ا ف أ ص ل عند ا ل أ ح ن ا ف وهكذا حتى ياخذ ت ش ع ب ا ت العلماء أ و أ ص ح ا ب ا ل م ظ ا ه ب وضعوا اصولا ساره عليها بداخل المذهب أ و ل ا يجب أ ن تعرف من هو صاحب المذهب نقله الامام أ ح م د بن حنبل و م ن و احمد بن حنبل امام أ ه ل ا ل س ن ة قال عنه العلماء عرضت عليه الدنيا فاباها والفتنه فنفاها قال الشافعي عنه تركت في بغداد شابا إ ذ ا قال حدثنا استمع الناس له كاد أ ن يكون إ م ا م ا في بطن ح م ه الله حفظ الله ب ا ل إ س ل ا م قال علي بن المديني ر الله حفظ م ه الله ح الله ا ل إ س ل ا م برجلين ب أ ب ي بكر في يوم ا ل ن ح ن ة في يوم ا ل ر د وأحمد ة ف ي يوم المهنة أ بكر و ب في يوم ا ل ر د ة واحمد في يوم ا ل م ح ن ة أ ت د ر و ن ما هي ف ت ن ة الامام احمد خلق ا ل ق ر آ ن ص ف ة واحده لله عز وجل ص ف ة وهي ص ف ة الكلام ا ل ك لاجلها م ولذلك حينما ت ر ج م لعلماء السلف كيف نترجم لهم يعني انا الان مكلف احد اخواني باعداد بحث في ت ر ج م ة للامام احمد ماذا يكتب من عناصر ا ل ع ن ص ر الاول اسمه م نسبه كنيته والاسم والنسبه ليه الكنه ومن مناقب الامام احمد رحمه الله انه يلتقي في ن س ب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسب ا ل إ م ا م ي ن ت ق ي إ ل ى نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقلل من أ ب و عبد الله أ ح م د بن م ح م د اسمه ونسبه وكميته ثم ي ع و م ه الثاني في الترجمه المولد أ ي ا م و ل و د ولكن العلماء دائما يكتبون على الكتب المتوفر س ن ة كذا كل علماء س ن ة تجد الامام الطبري المتوفر س ن ة س ت م ه ج ر ي ه ط ي لماذا يكتب العلماء تاريخ ا ل و ف ا ة ولا يكتبوا تاريخ الميلاد ل أ ن ه يوم الولد لم يكن كم يولد في زيتون اليوم ت ل ت ا ش ر خ د ا ش ر أ ل ف م ؤ ل ف من يلهم له سيكون له م ش أ ن في العلم ا ل ص ه ده ما يعرفش فعند الميلاد الجميع س ي ا س ي ه اما عند الموت يعرف هذا من هذا وهذا يراكم فضل العلم أ ن صاحب العلم يميز بتاريخه و ف ا ت يوم أ ن يموت انه ج تحفظ هذا التاريخ ل أ ن ه فرش علما ينتفع ب ه فنقول المتوفى سمت كذا القرن أو في القرن الثاني من اربعه وتسعين ه ج ر ي ة على ر أ س القرن الثالث توفي ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى. ولما توفي ا ل إ م ا م كما تحدثنا كتب التراجم شيع جنازته كم أ ل ف أ ل ف رجل ألف ألف رجل يعني كم مليون وكان يقول ا ل ت غ ا ه في يمنه بيننا ب ي ن ك م الجنائز يعني إ ي معنى قول ا ل إ م ا م بيننا ب ي ن ك م الجنائز أ ن ج ن ا ب ة العالم يتبعها م ن طلاب العلم حفاظ ا ل ق ر آ ن طلاب الحديث الشيوخ قراء محدثون فقهاء و ج ن ا ب ة لعب ا ل ك ر ة م ن ي ت ب ع ه مدربون مدلقون معلقون والصحفيان في مجال الرياضه وجلاله اصحاب التلفين من يطلعها منسنان مخرجان رقاصون من هكذا جلاله التراه من يطلعها تعني بنطلع موسيقى عسكريه واع الجميع يخرج ب ن الامر في اتباعها كما <تصفيق> تعرفون لماذا ليس معنى قوم الامام ان العدد لا م م ك ن لمن ا ل ط ا ه ي ة يتبعها خمسين مليون أو خ م س و ن م ل ي و ن من ي لكم الجنائز معناها الذين يتبعون الجنائز م ا ه م ه م ل الرعاع العلماء هذا المهم تحكم على صاحب الجنائز بمن ايه انظر في وجوه الاتباع ستعرف من الذي مات هكذا قال ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى علمنا اخواني لا تخلو ترجمه لعالم من أ م و ر شيوخه فلابد أ ن يكون لعالم شيوخ في زماننا و ل ل م ا ء ب ذ ل شيوخ تجده تصدر الفضائيات اذا س أ ل ت من شيوخك لا تجد له شيوخ لا تجد راحا لطلب العلم واستمع من علماء ا ل ا م وولاثه تحت أ ق د ا م ه أ و طلب العلم المنهجي على و د ي أ ا س ا ت ي ه في الجماعات ا ل م خ ت ل ف ة التي يشهد لها بالكفاءه فالطلب ولذلك ابحث عن شوخ ي الامام احمد يزيدون عن الف شيخ شوخنا ي ل م ل ك تسعمائه كم ش و خ م ا نحن ع ش ر خمستاشر ل ا معنى الشيوخ يعني جلست إ ل ي ه م ما س ت م ع ت منهم هذا م ع ن ى طيب حدثوا حدثوني ولا حرج عن الذين يتصدرون ا ل آ ن للناس ب العلم رحلوا م ن ت ت م د و على لمن من أ ي ن تخرجوا ك ا ن و ت خ ر ج من ا ل ج م ا ع ة ا ل أ م ر ي ك ي ة لما ش ي و خ من ش و خ و ا اساتذه ا ل ج م ا ع ة ا ل أ م ر ي ك ي ة هؤلاء هم شيوخوا إِنَّ, إن رجع. قال شيوخ الشيخ ا س م ع ي ل بن د ف ت ا ر في ا ل أ ز ه ر شيخ مصر الشيخ وشيوخ ا ل أ ز ه ر السلفيون ا ل م ع ت ب ر و ن او شيخه في كليه دار ا ل ع ي و م قسم ا ل ع ق ي د ة أ و قسم ا ل ش ر ي ع ة ب ك ت و ر محمد بن تازي رجل في الفقه المالكي لا يباره رحمه الله أ و يقول أ س ا ت ذ ة زلال وزلال وزلال انما طلب العلم هكذا من صحف من كتب بدونه ن ك أ ن ا خرني الانسل قسمي د ا ن ي ط ب إ ي ه علاقه ا ل أ ن س ل قسمي د ا ن ي بالعلم الشرعي <تصفيق> نحن لا نهمش أ ح د ا في طلب العلم إ ن م ا ا ل م ش ك ل ة أ ن تكون عالما بلا شيوخ لذلك م ق ا ب ل ة العلماء مجلس معهم من قبل قابلت في هذه ا ل ر ح ل ة شيخ لا يمكن أ ن يترك في علم القراءات الدكتور أ ح م د المعصراوي حفظه الله أ س ت ا ذ م ر ا ج ع ة المصحف في ا ل أ ز ه ر الشريف يعني م ا خ ذ مصحف إ ل ا لقد وقع عليه انه قدوه ر ا ج ع وقد ق ر أ ا ل ق ر آ ن في قيامه في التهجد في م نفس ا ل م غ ا ر ب ة في لندن بالقراءات ا ل م ت و ا ت ر ة يوم ي ق ر أ بورش يوم بقانون لن بحفص و م ب ح م ز ة وهكذا قرا أ كل يوم بقراءه ف ل س فاعترف لان الرجل متمكن من العلم هذا رجل يجلس تحت قدمه في علم القراءات ويؤخذ من ف ل ه هذا العلم ولذلك يلمح الاجازه ا ل إ اذا تاكد من الطالب وهذا في, في علم الحديث في علم الثقه في علم, في علم التفسير في علم ل ا هناك علماء ا ل م ص ي ب ة ان بعض اخواننا يقصرون العلم على مجموعه يعرفونه منهم فقط هم بين علماء و س ه م ل ي بيه دعا في ق ص ر و م اقول ه ذ ا ا ا ل ل ك م ل الى س ب عبد ا ل ح ي د ع ب ا ل ل ه المذكور رجل يشد له الرحال في كثير من العيون وهو فقيه خفي كذلك على الله الدكتور ل ل ه ا أ ح م د ي و س ى سليمان في الفقه فقيه لا شك في ذلك الشيخ ع ط ي ة فقره حفظه الله فقيه انما ليس معنى ذلك انه ليس هناك خلاف معه في بعض الفتوى بعض ا ل ا خ و ة اذا افتى فتوى تخالف ما فراسه ي او افتى بالمرجوح ا ل اقوال اهل العلم يقفل عليه في ا لا ع م ل تسمع منه يعني د و ل ا ل ص ل ا ة في المساجد ا ل م ق ب و ر ه هذا قول نعيم جدا واهم قال به هل معنى ذلك ان كل ما قال يرد بل هذا كلام مهم يحضرني موقف الدكتور محمد السيد الجلويستاذ العقيده في دار العلوم ورساله ا ل د ك ت و ر ا ء الخاصه به التاويل عند ابن ث ت ي ة م ي ا لما د ك ت و ر ا ء ل دخل اولئك السعوديه الرجل ليس له ايه لرفض ابناؤه منك انت نستمع كما سمعنا منه ل أ ن ه م لا يسمعون إ ل ا من امه ص ح ب ا ل ي فلما استمعوا منه وجدوا أ ن علم الرجل يفوق ما عندهم بمواحظ نحن ن ق و ل بوجوب أ ف ر ا د ل م ش ي هذا كلام معترف ن م ا هل معنى ذلك أ ن ن ي أ ر ف ض أ ن أ س ت م ع من أ ي رجل أ و عالم ليس له ل ح ي ة مشكله في التلقي في أ ق و ل مركوسا لهذه الطريقه يرفضون خال ابو ي ا إذا ل ت للمفجعك فقرأ قية ا ل ك ر س ي ف ل ا ر ه ت ع ل ك من الله ح ظ م حتى ماذا قال رسول الله صدقك يا هو قال ابن حدر ماذا وفي الحديث ان ا ل ح ك م ة ضاله المؤمن اين وجدها فهو بس تلفظ عن ا ل م من اي شخص كان و من كان لبعض ا ل ا خ و ة اول ما ينظر يحكم على الامه الله لذلك يا بعض الاخوة نسال الله لجميع ا ل ب د ا ي ة نزل إ ل ى بلاد أ و ر و ب ا عالم عالم عالم عالم نحش ع ل وكان يلبس ا ل ط ر ب و ش تعرفون ا ل ط ر ب و ش ل ز و ل ا ل ط ر ب و ش ة ا ل ط ر ب و ش خ ب من البسه ل ع ل ة السفر ع ل ة ا ل ط ا ئ ر ة ع ل ة المرور في المطارات ع ل ة تسهيل الاجراءات اول ما نزل هذا العالم الى مسجد في بلاد اوروبا نظر اليه احد ا ل ا خ و ة السلفيون وقال ق ل ب نقر من هيئتك و ل ن اسمع لك هكذا لانه ر أ ي ايه ا ل ب منه اجل معمر ن فلا يسمع منه انه ا ش ع ا ل ص و ت ي ناكب الضعيف انتباع قبل ا م يه هل هذا هو ا ل ع د ل هل هذا هو الانصار نحتاج إ ل ى تلميع ب ه ذ ا العقل تلميع لابد ان نسمع من الجميع يقول العلماء من قال لك اسمع لفلان ولا تسمع لفلان فقد اتهمك في عقلك لماذا ل أ ن ك إ ذ ا سمعت تميز إ ن كنت تستطيع التمييز تسمع وضع الكلام في ه ميزان الكتاب والسنه وربط ما يخالف كتابه السنه هذا هو الاسد والا لما سمع ابي ه ر ي ر ة لوسيله من الشيطان كما قال ابن حارثه هذه نقطه اردت ان ي ابينها بان البعض يريد ان يحضر العلم على أ ن ا س باعينهم سلفيون في العالم الله مرتبعون ومرجعون بخوارج يرجوا ر يرجو. ك ت هكذا او يريدون ان يحصلوا العلم في اسماء م ع ي ن ة خ م س ة س ب ع ة ت م ا ن ي ه ا ل م ش ك ل ة اننا كنا ل اعلم ومخالفه كما قال احمد وكان يقول من قاي بالاجماع فهو كذاب بعد عصر صحابه لان الاجماع يتعدى معنى ان تقول ان هناك اجماعا اي معنى ذلك انك طفت العالم و ع ا ص ر ت العلماء في ك ن ربع م الارض هو م عموما شيوخه تلاميذه لكل شيخ ه تلاميذ ولذلك من كان شيخه كتابه كان خ ط أ ه اكثر من صوابه لا بد للشيخ من تلاميذ ولا بد للتلاميذ من شيخ ا ل ت ر ج م ة ا ل أ خ ر ى نقول لك ترجم أ ي ع ن ت و ن ي ه رحلته في طلب العلم عناصر ر ئ ي س ي ة في ا ل ت ر ج م ة رحلته في طلب العلم ماذا نقصد من رحله سفر خروج ر ح ل ة د ا خ ل ي ة و ر ح ل ة ايه معنى ا ل ر ح ل ة ا ل د ا خ ل ي ة داخل البلد الواحد خلاص ك د كم محافظه انا اختلف ليه انا من حبسته عشرين سبعه وعشرين سبعه وعشرين خلاص طفت كم محافظه أنت, انت من حفظ ت و ي ك ا ل ف ي و ل ز ن ب ت كم م ح ا ف ظ ة ت ي طلب العلم من ا ل ب منها القاهره والفيوم وكثره الشيطان ي كم حفظه لا تنقصك سبع ي ن او ثلاثه بكرا ل ل د خ ي في ا ل ر ح ل ة ا ل د ا خ ل ي ة معنى ذلك أ ن ا ل د ق ا ر ي ة تقلب ل ع ل م ا ء ا ل م ل و ف ي ة تقلب ل ع ل م ا ء ا ل ش ر ق ي ة ليس فيها علماء لا لا لا أ ن ت ترحل إ ل ى علماء بلده بابسط س ي ر تسمع منهم وتقارلهم وتجلس ي ن أ ي د ي ه م فقال قامت ف الشيخ فلان يوم كذا واستمعت منه ما شاء الله وجلست في أ ح د دروسه ما ن قبر م بعدها من ق ب ر ولذلك أ ا أ ر ح ن الى إ العلماء و ا ل ج ل و س الي هذا ب ش أ ن ا ل ر ح ل ة الداخليه ميش ميشي دائما ل ر ح ل ه مو طيب من منا رحل الى الخارج ل أ ج ل العلم ل أ ج ل الرزق من رحل إ ل ى شبه ا ل ج ز ي ر ة و إ ل ى الشام و إ ل ى أ ر ض فلسطين و إ ل ى بلاد ا ل أ ر د ن الشام طبعا معها ا ل أ ر د ن و إ ل ى سوريا والمغرب والجزائر وبلاد العالم وصنع من هذا ا و ق ر ب ع بلاد بلاش تطف ل ع ا م م ن إ ذ ا نحن في ا ل ر ح ل ة نقصر أ م لا نقصر تماما فالبني الى الامير ي خ م ت خرج ا ا ل بغداد إ ل ى أ ي ن إ ل ى مصر إ ل ى ا ل ش ا ر إ ل ى اليمن إ ل ى شبه الجزيره ة خرج ن من عبدالرزيق في اليمن في خرج ن س م ن ا ل علماء ونلقى شبه ا ل ج ز ي ر ة العربيه جاء الى روس نسمه من علمائها رحل إ ل ى الدنيا ط ع ف وقال أ ن ا أ ح م د محمد إ ن م ا حتى يروى أ ن ه خرج من بغداد مع عمل يحيى ا بن معيو ليحج بيت الله ا ي ل ا ثم بعد ذلك ينطلق الى اليمن ويصنع الحديث من, من من عبد الرزاق بينما هم في الطواف و ا ت ه و ن ب ا ل ك ع ب ة وجد يحيى بن معين عبد الرزاق في وجهه يطوف ق ا ل يا احمد لقد وفر علينا عبد الرزاق الرحله له في اليمن هيا بنا بعد أ ن نلتهم من مناسكنا نسمع منه هنا في بيت الله الحرام قال أ ح م د رحمه الله خرجت من بغداد وقد عقدت ا ل م ي ه أ ن أ س م ع منه ف اليمن فلن أ غ ي ر نيتي في ط ن ب العلم ورع ز ج م وشقى ر ح ل ة وكان من ي ر ع و ز و د يضرب ب المثل ا ذ ا النسب والكل الوفاه الشيوخ التلاميذ الرحله فيه طالب العلم ماذا ثم البلاء ليعرف ا في عصف السلف ق ا ط ب ة شيء بدونه بلاء حدثني اشد الناس بلاء ا ل ان يقتلنا من من س ن ة الامه لم يبتلى من لم ي ش ر ب عليه من البخاري قال عنه شيعي قال عنه أ ن ه يقوم بخلق ا ل ق ر آ ن حتى أ ن مجلس البخاري انفض منه الناس كانوا احد عشرات ا ل أ ن ا ث شغبوا عليه ف ا ن ف د الناس من حوله ولم يخضعه إ ل ا اليه تناسى بعد هذا العامد في كل عصر تشغيل طعم ف ت ن ة ف ت ن ة إ ل ى ا ل ل ح م د كانت في صفات الله ف ت ن ة إ ل ى ينارد ب ي ع ة ا ل م ق ر إ م ا م ا ل م د ي ن ة أ ك ر ه الناس على البيع ة البيئة الكراح والمؤمن بنيه اكراه فقام له أ ح د ا ل ت ن ا ب ذ ت في المسجد نبوي قال يا امام طلاق ا ل م ك ر ة يقع ام لا يقع سؤال انت قال الامام رحم الله طلاق ا ل م ك ر ة لا يقع طب ا ذ ن بيعه ا ل م ك ر ة لا تنعقد قال اقصد طلعنا موضوع منتهي فارسل اليه الامام قال يا مالك لقد قمت في مجلس علمك أ ن ط ل ا ق المكره لا يقع طبعا هذه المجالس لا بد فيها من دبابيس لا تقل من دبابيس لا بد من د ب ا ب ي س أ و د ب ل س ي ن مبلغان او د ب ل س ه ا ل وانما يجب أ ن يبلغا بالصحيح أ ن يرفعنا خطا كما قال احدهم ل م ن بلغه يا باشا الشيخ أ خ ط أ في سيدنا قاروني ا خ ط أ في قارونه و قرون نبي ا ب ن ي س بزوال ع ف ي ة خليك معه في الموضوع ف أ ر س ل ولي ا ل أ م ر إ ل ى مالك رحمه الله قال عد إ ل ى م ج ح س ك ي ا م ا ل ك وقل أ ن ت ن ا ق ي المخرج يقع طبعا هذا طلب من ولي الامر نفسه من ب ا ل ك رحمه الله إ م ا م اهل ا ل م د ي ن ة إ م ا م د ا ر ا ل ن ج ر ة أ ع ت ق د من طلب ولي امن في زماننا هذا ل ق ي ل له لك. على ا ل ر ح ب و ا ل س ع ة يا ش لا يقع حاضر ن ص د ر ف ت و ى في اليوم التالي فلفل عن فتره حسن الطلب ان لذلك م قال لا يمكن ان اخوها فان زله العالم زلت عالما ء فامر به الامام فجدد حتى جلت يداه الى جواره وكان لا يستطيع ان يضع الظن على اليسرى من الجلد و ا ل م ح د ه الجلد ومن قبول ا ل أ ن ب ي ا ء يوسف عليه السلام سجن و ا خ ي ج ل و ع و ي و ر س عليه السلام حدثني أ ي نبي عن أ ي عالم مبتلى لا بد من البلاء بين الامام الشافعي أ ي ه م ا أ و ل ى للعالم أ ن يمكن أ ن يبتلى قال لا يمكن حتى يبتلى م ا بد من البلاء ا ل ب ل ا ء متعدد النواحي بلاد ا ل أ ذ ى النفسي بلاد ا ل ت ش ر ي ب كيف ي ش غ ب و ن على علماء السبب الا ان دون علماء سلطه وعملاء كلام فاضي عثم لا يقوله إ ل ا من ف ر ا ي ه ه و ب ه ن ا ا ل ب د ر ك العزيز ل ي ش و خ ه من المرجعه او إ ن زاد فقال من الخارج هكذا ج ب ن و ا ح د ة هذا الكلام ا ل ح ق ي ق ة خطير جدا لا ينبغي أ ن ي ت ن ا ق ل و أ ن ي ل ق ل أ و أ ن يقال نعود إ ل ى أ ص و ل الامام إ أ ح م د هنا ذ بنى ب ا ل إ م ا م أ ح م د مذهبه على خمس من ا ل أ ص و ل ا ل أ ص ل الاول النص ما معنى النص ك ت ا ب و ا ل س ن ة ف هو كان ليقدم القرآن لا يقدم على ا ل ق ر آ ن والسنه شيئا إ ج م ا ع قول الصحابي عمل أ ه ل م د ي ن ة اجتهاد راي عالم كل ذلك و ر أ ء الظهر طالما انه قد خالف النص ي ب د أ أ و ل شيء عند ا ل إ م ا م في أ ص و ل ه ا ل النص يحصل النص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ل ة ي ب د أ أ و ل شيء ينظر فيه ا ل ق ر آ ن والايه و ق ل ص ل بعد النص ينظر في فتاوى الصحابه اثنين فتاوى ذلال فتاوى ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة هم الذين سمعوا من, من؟, من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظموه ونقلوا عنهما قال وهم خ ي ا ل أ ج ي ا ز ظلم الذين أ ص ل ى الله عليهم وكلهم ع ج و عدود فانظر ا ل إ م ا م في ف ت ا و ا ل ص ح ا ب ة ث ل الاختيار ث ة ا من بين اقوال ا ل ص ح ا ب ة ان ا خ ت ل ف ا خ ت ل ف و ا في ا ل ر أ ي في م س أ ل ة يختاروا بين أ ق و ا ل ه م يختار ا ل أ ق ر ب إ ل ى الكتاب السنه م ب ل ا ث ة أ ر ب ع ة الحديث المرسل يعني الضعيف ويقصد بالضعيف هنا ل ح س ن ل أ ن الامام أ ح م د لم يكن تقسيم الحديث عنده إ ل ى صحيح وحسن وضعيف لا هو صحيح لا وضعيف فالمرسل عند ا ل إ م ا م ي ر س ل به ا ه الحسن قسم من أ ق س ا م الصحيح كان يقدم المرسل ح د ي ث ا ل الضعيف على القياس يقدمه فلا يلجا إ ل ى القياس الا للضروره اخر أ ص ل عند ا ل إ م ا م هو القياس والقياس هو بدايه ش ر ع ي ة عند علماء افلنفق إ إلا ذ ا س أ ل ت ك ا ل آ ن ما هي أ ص و ل مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د التي بنى عليها مذهبه فمن الشيخ واحد النص اثنين فتاوى ا ل ص ح ا ب ة ث ل ا ث ة ش ي خ يوسف انت تجد م ن الواحد ليه ل ا ا ل ت ر ج ي ح بين اقوال ا ل ص ح ا ب ة اختلف فياخذ اقربهم من الكتاب والسنه رقم كم ده كم ثلاثه اربعه الحديث المرسل ماذا نقصد بالمرسل الضعيف يعني مرسل يعني ف ما هو مرسل في تعريف المحدثين من يعرف من ي هو ا ا ت مرسل ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما راوه راوا فقط نحن عدلنا اهل البيت قل ايه ومرسل فوق التابعي سقط يعني ما قال فيه التابعي قال رسول الله التابعي عاصر رسول الله ان كيف يقول قال رسول الله ل ن اسقط لا لا تقل اسقط صحابيا لان لو ت ق ل ن انه اسقط صحابيا لصح الحديث لان ويدر ر لا و على الاطلاق ان ي س ق ط الصحابه ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة لا ي خ ض ع و ا للجرح و ل ت جره ا ل ت ع ذ ي ل طبعا ً احنا عندنا م د ر س ة البيت لا جره التجريح لا يعرفون التعذيب بمعرفه و ن التجريح فقط التعذيب عندهم رائب تماما ً فهي م د ر س ة الجرح والبيت والتجريح ليست م د ر س ة الجرح والتعذيب فمرسل ما قال في تبعي قال صلى الله عليه وسلم س ي د ا ل م سيوب تبعي الصحابي حينما يقول س ي د ا ل م سيوب قال رسول الله هذا ي و ف موسى لاقبل ام لا لماذا تقبل مراسيم س ي د ا ل لأ م سيوب ل أ ن ه اغلب شيوخه ب ا ل و م من ا ل ص ح ا ب ة فاحتمال أ ن يحدث عن صحابي احتماليه كبير جدا يعني شيوخ سعيد بن سيب الف تسعمئه شيخ منهم صحابه م من التابعين يبدا احتمال أ ن يسمع عن صحابي أ ر ج ح ام اضعاف أ ر ج ح والذي قالوا تقبل مراسيم سعيد ا ل م سيب يبدا ا ل إ م ا م أ ح م د بنى مذهله على كم أ ص ل ا خ ا ن ي نعم كم أ ص ل يا شيخ تفضل يا شيخ أ و ل أ ص ل ط ب ض ل اقول ك ل ا بسرعه النص نراك شيخ زين فترى ا ل ص ع ا ب ة ث ل ا ث ة الترجيح ب ل ن ه اقوال ا ل ص ع ا ب ة إ ن اختلفت أ ر ب ع ة الحديث الايه ل ن ص ا ل خ م س ة القياس عنده الضروره القياس عنده وابن احمد رحمه الله يقدم الضعيف على اطلاف ل لا يلجا ا ل ا ط ل ا إ الا الى ادم عند الضروره هذه اصام مذهل الامام احمد عندنا ايضا مهنات نعم نعم قيل ان شاء الله هذا فهم الخطا يا شيخ انت فهمتني خارص ب ع ي د طالما ان علماء الامه أ ج ا ز و ه يبقى اصلح لك عالما نحن نقول انه من نزهه احد و ا ج ا ز ة العلماء له ت س ر ي ح ها انت بيه تسريح؟ انت انتحدثت يا ابر اسعاد عن انه تسريح الرحال فقد اجمع علماء على شيخ شد السلف نقول عالم صمى له وذهب للشيخ ا ل ا ي ب ا ن واسترع من الشيخ ابن غ ا س و ذ ح ب للشيخ المرسلين وجميع العلماء تكلم يا في ودينا ا واد الأباخر غغر إ ج ا ز ة علماء ا ل أ م ه لرجل ان كان خ ر ج أ ن س أم ت ن ج ب فلما أ ج ا ز و ه هذا نعم ل من ا ل ش ه ا د ة أ ن ه ذ العالم ا له, العالم له شيوخ يستحيل أ ن يجوزه ز ه أ أن ي ج الشيوخ ان لم يكن و عالما يرجع ا ن ا الى ا ل ن ق ط ة ا ل أ ا ص ي ه انما انا اتحدث الان لاي ي ج ع ه على لسانها ي كما دون ا ل ط و ق لاطلع للشيخ ابن اسحاق بل كان ي يباني خريبا ي ي اي حاجة فهو عالم شد الرحال الى العلماء وقال العلماء انه يؤخذون الحديث فقد ب نحرز اجازه فوقه لكنه ن لا تصدر العلم الشيخ رحم الله ب ا ل أ ن س ل يعني هل يقول الشيخ أن انا خريج الانسل و لدرجه أنا العلوات هذا هو قصدي. قصدي أن من هو علم العلماء ل ت و ض ي جزاك الله خيرا و ل ت و ض ي ح طيب في ع ج ا ل ة ايضا بعد الكلام عن الاصول نتحدث عن بعض المصطلحات في م ن ه ب الامم اذا اطلق ك ل م ة ابو بكر ابو بكر ت ق ر أ ه ا في الخطب ع ن ا بدا قال ابو بكر ماذا يقصد ب ي لا ابو بكر الخلال ابو بكر من أحد ف ل ا م ي ذ ا ل إ م ا م احمد ولاحد طلب في دار العلوم ر س ا ل ة دكتوراه ء ونفسيه لاذكر في مجلدين أ ب و بكر الخلال واثره على المذهب ا ل ح م د ل في مجلدين و حينما ت ق ر أ أ ب و بكر في مذهب ا ل إ م ا م احمد ماذا يعني طيب حينما ت ق ر أ في ا ل س ي ر ة ماذا تعني ابو بكر ا ل ص د ي ر انتبه ف إ ن معرفه المصطلحات م ه م ة قال و إ ذ ا ا ت د ق لفظ القاضي قال القاضي وقرا الملكه ك ث ر في ا ل ع د ة قال القاضي من هو القاضي ابو ي ع يعلم صاحب طلقات الحنابله من ابن القاضي هو أ ب و يعلى و إ ذ ا قالوا ابو يعلى الصغير أ ب و يعلى الصغير ماذا يقصدون ابن القاضي ابن ابنه مثل اليه ابو يعلى الصغير و إ ذ ا قالوا الشيخ من يقصد بالشيخ بالمذهب الحمدلي و ابن ق د ا م ا ل م ق د س و ن ابن ايه قدامه ي ا ب ن الشيخ مسلمين ابن قدامه طب الشيخان اه البخاري ومسلم في الحديث <تصفيق> ا ب ك ل ا ل ه ه ي ل علي ف ي ا ل س ي ر ة ش و ب و ك له المصيبه هيفضل علي فيها الشيخان ابوك له ا ل م ص ي السيرة في الحديث البخاري ومسلم اللي م س ل م ي ن ه ب ا ل ح ن ب ن ده ابن خضانة وما ابن من كلم مين كلمين هو هو ها حد الوحد عبد حيان قال الشيخان كنتعي الكتاب الحنبالي قال الشيخان من هم مد ج الديني ق ب ن بركات ج د شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ا ك ل م ة قال الشيخان في ا ل م ج ه ب الحمبلي ما درتش م ن ه م ابن خدام المقدسي ثم م ج ك الدين ا ب ا ل ب ل ك ا ت ضد شيخ الاسلام إ ذ ا قيل ا ل ش ا ر ح قال ا ل ش ا ر ح من يحصل ب ا ل ش ا ر ح ابن عمر أ و أ ب ي عمر المقدسي من العلماء المقدسه ا الشارح ل ي س ة عمر هو أبي م ق ي طبعا ع لنا ا ل م فعلقت ا ن م د س الان يعلمت ل آ بعض ا ل م ش ت ر ع ت المذهب إ ن ي س أ ل ك فاجبني من واحد إ ذ ا قيل قال أ ب و بكر فمن نقصد الا شيخ أ ب و بكر الخلال من أ ب و بكر الخلال احد تلاميذ ا ل إ ي م ا ن احمد احد ت ل ا م ه ابنه وله ا ب ا ع في المنهب اقول لك م ث ا ل ه في مجلدين ابو ذكر الخنان واثره في المنهب الحمدلله ا ا ذ ن اذا ا ق ابو يعلى ماذا نقصد به ابن قدام إ ذ ا قيل الشيخان ابن قدام من أبا ل ملكتني ا م م ت ابا ل م ر ك ا ت جد شيخ ا ل إ س ل ا م اذا قيل ه الشارع ا من يقصد به ابي أ م ر ا ل ن ق د س ي د ب ا ل س ل ح ا ن في م ن ي ب الانمي أ ح م د لابد أ ن تعرف هذا الكلام ابو أ م ر أبو أمر, أمر. لابد أ ن تعرف أ ن ا ل إ م ا م أ ح ي ا ن ا ل ه الصلحات ا يعني ا ل ق ر آ ن الثاني عبر عن ح ر ا م بالمكرور كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها في س و ر ة ا ل ا س ر ا ء فبالقتل حرام مكروه حرام ي ب غ ز المكروه أ ح ي ا ن ا م ل ي و ل ونهايه الحرام والشافعي أ ح ي ا ن يستخدم الكراهه ف التحريم فانتبه、انتبه. يعني انقر الشافعي مكروه يقصده ا ي الحرام أ ك ر ه ه يعني يحرمه فاستق ف م ع ر ف ة ا ل أ ل ف ا ظ التي يستخدمها العالم من ا ه م ي ة إ ذ ا أ ف ت ا ل إ م ا م أ ح م د في م س أ ل ة ورد عليهم ا ر د فسكت ا ل إ م ا م ولم يعلق هل معنى ذلك أ ن ه عاد عن رؤيه قال العلماء سقوط ا ل إ م ا م أ ح م د في فتوى قالها لا تعني أ ن ه عاده عن ر أ ي ه هذا ي ن ف ع ن ا فماذا ي ف ي ا ل م ن ا ظ ر ة التي حدثت بين الشافعي و أ ح م د في تارك ا ل ص ل ا ة سكت أ ح م د حينما ناظره الشافعي هل نحن سكوت أ ح م د عن طفل تارك الصلاه ة ه ولما قال الشافعي الرجل يقول فزكك الامام هل معني السكوت انه عاد عن الرجل قال العلماء سكوت الامام لا يعني انه عاد عن الرجل في ركاب ا ل م ه ر ه في ة قول وجه قول روايه وجه ا ل ن ق كم مصطلح كده خ م س ة خ م س ة يا سيدنا الشيخ ا ل ر و ا ي ة ا ل ق و ل الوجه التخريج ا ل م ق ص كم مصطلح نعم ش و ف عمن رده بالفتوى ل ويعني أ ن ه عاد ا ل ر ا ئ د سكوت يعني ترك المراه ترك ا ل ج د ا ر اما ان كانوا قد ا ق ت ن ع ل ا وازال السائل هكذا كان دابه في الحياه ا ل ر و ا ي الرواية تعني النص الذي تركه احمد في م س أ ل ة م ع ي ن ة ب ا ل ر و ا ي ة هو نص ا ل ا م ا ن ا ل ر و ا ي ة نص الامام نفسه. نفسه. يعني ما قال دون احتمال أ و إ ي م ا ء أ و إ ش ا ر ة إ ن م ا ما تركه ا ل إ م ا م يقينا قطعا هل ي س م له ر و ا ي ة أ م ا القول القول ي ن ت ج إ ل ى ما تركه ا ل إ م ا م بالنص والاحتمال و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ش ا ر ة ليس بالنص فقط فالقول إ ذ ا كل قول ر و ا ي ة وليس كل ر و ا ي ة قول يعني القول ا م م ن ا ل ر و ا ي ة الروايه تدخل في القول كذلك قال العلماء هناك ما يسمى التخريج ايه معنى التخريج أ ن ا ل إ م ا م قال في م س أ ل ة م ع ي ن ة فجاءت م س أ ل ة أ خ ر ى فقاست تلامذه هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ح د ي ث ة على ما تركه الامام طبقا لقوائمه فخرجوا هذه ا ل م س أ ل ة على م س أ ل ة اخرى على أ ص ن ل اليه المذهب هناك ا ل ا ص ط ا ح ا ت س أ ذ ك ر ه ا عند شرح ا ل ر و ا ي ة القوم التخريج النقد ا ل ه د الوجه الوجه ما تركه ا ل إ م ا م ولم ي ق ه ا ل إ م ا م أ ن ه الوجه هو ما قره من تلاميذته يعني قاسوا حكما شرعيا على قوم ا ل إ م ا م فهذا يسمى وجه رمضان اخواني بعض المصطلحات ا ل ر و ا ي ة القوم الوجه ت غ ر ي ج الوقت النقد هذه المصطلحات ستكون معنا في شرحه ان شاء الله تعالى ولذلك أ ر د ت في ذلك ا ل م ح ا ض ر ة أ ن أ ن ه د لهذا الموضوع و ل أ ج ل أ ن تعم ا ل ف ا ئ د ة س أ ع د مذكره ليست للبيع و إ ن م ا للتصوير فيها ترجمه للامام احمد لبعض, شو... لبعض الشيء ل ص ل ا ح ا ت في مذهبه ل أ ص و ل المذهب ل ل م ب ه ن ا ت بالمذهب ل ل م س ت ل ح ا ت د ا خ ل المذهب في ورقات ق ل ي ل ة ثلاث ورقات أ و أ ر ب ع ورقات في ا ل م ح ا ض ر ة القديمه ة ذ ه ا ل م ذ ك ر ة ستوضح في مكان من أ ر ا د أ ن يصورها فليصورها على وقت نفقاته الخاصه فقط ويتركها في مكانها تسويق حتى يفتح بابا ل ل ت ج ا ر ة او بابا اللي قيل وقال انها المذكره طيب ممكن واحد ي الشيخ عايش ا غ ل المكانه دي لو لو دخترت هذا وتركت هذا والشيخ ح ل ي سمع ص ا ب المكانه طيب ما قلتلها ب ر ب ه هديه بس ما قلتلها ل شيخ قولي وزيلها قلتلها توحيد لقد نعطيها للمسلحات لاحد إ خ و ا ن ك م ن ص ن و ه ا لمن أ ر ا د يوم الجمعه يوم الاثنين من من قادم ي ذ ك ر ه صغيره في ا ل م ص ل ح ا ت وترجمه ا ل إ م ا م سنوضعها احد الاخوه الحق محمد نعم انت حضرتك ا حمد الحمد الحق محمد. اقترح اقترح لا شمعنا ب م ك ت ب د ي تفضل حاضر تفضل افضل يا ولادي ب تمام م ل ك ن معاك <تصفيق> نعم طيب انت ب د و تحطها بمكتبه ة ب م ا يديها الحق محمد واللي عاوز يصور, يصور منه خ م س م ي ة أ ل ف ث ل ا ث ة الاف الف. عشان ما يوجه المكتبه ل ي الشيخ شارك فيها ش ي خ ن ا ه يبتعد عن الشمال بارك الله ف ي ك المذكير مش هنختلف ل ن يا اخي حتى هاذي ح ذ ه ب ح ج محمد ص و ر خ ل ص و ي ة و ز ح ه ا على من تساه <تصفيق> بارك الله ف ي ك نعم الخلاف شر كله نعم بارك الله、فيك. في أخ كريم عنده وطعه. في أ خ ر ي ن عندهم الطاعه سياخذها منه وطاعه و ا ج ن ه خلاص ج ب ت ه ا ل أ ق ي ا م وطوله الصحف والجمعات ا و ل ي خ ي ه ان شاء الله ادعو ا له م ظ ا ه ر الغيب ان ي خ ر م ه الله عز وجل طيب ان شاء الله سبحانه وتعالى اسمها القبر نعم م ع يا شيخنا ع يعني م في ل ع ق في اصول ا ل ش ر ي ع ة شيء يدفعه ق ا ع د ة أ ص و ل ي ة تدفعه ق ا ع د ة ش ر ع ي ة آ ي ة حديث تدفعه ح م س واربع ن ع م لا لا ذا ذ ك ي اصول ديك ك ب ي ر ة م ذ ك ر ة ك ب ي ر ة إ ن ه د اربع ورقات لا لا لما ا خفتوا انما هناك ايه يعني كانت م ش ك ل ة في ا ل م ذ ك ر ة كبيره تتعجب إ ن شاء الله إ ن شاء الله الشيخ بتاع ا ل م ر ت ب ة ا ل م ط ب ع ة تعال منه ه ا ت و ا الشيخ عشان أ خ ذ ه ا ت ب ه ق ل ب ش على طول وليت ل ف و ن يا شيخ زيرو ع ش ر ة واحد س ب ع ة ثمانيه شيخ مين مطاطه ع خير جزاك الله خيرا ش <تصفيق> ماشي ل خ بارك الله فيكم ن ع الكتاب يقولي في ط ب ع ا ت ك ث ي ر ة انما ا ل ح ق ي ق ة في ط ب ع ة ر ا ئ ع ة بس لا ادري هل تمت ام لا م ؤ س س ة آ س ا م م ؤ س س ة س ع و د ي ة ما تمت شيء ط ب ع ة ر ا ئ ع ة ا ل ح ق ي ق ة طيب في ا ل ط ب ع ة ا ل م ص ر ي ة وفي طبعه ابن ج و ز ي س ع و د ي ة لا شك فيها برده ط ي ب ة جدا ابن الجوزي ابن الجوزي في الطبعه ا ل م ص ر ي ة في ثلاث مجلدات من الجوزي شاء ق تجمعنا سيبدا و ا ذ ن الله دروس فضيله الشيخ مصطفى ابن العدوي تبدا من السبت 18-11 بعد صلاه العشاء مسجد ل بن الرحمن ا ل س ن ي ة أ م و ا ل ي ة البلد م ح ط ة الصواح هذا العلم تعرفونه الشيخ مصطفى ان شاء الله كل الدرس من السبت بعد العشاء تبدا من ثمانيه ع ش و ا ل ح ق ي ق ة الشيخ مصطفى ابن العدوي امه في التواضع وزرد حفظه الله تعالى رجل يعلمنا كيف التواضع مهم ن ينشغل السواح ا م ر ي ك البلد محط السواح مجد النور الرحمن ع ل ي ه ي ن ان شاء الله نعم نعم طيب ز ا ك م الله خيرا ونلتقي ان شاء الله من ج م ع ة بعد العشاء في ا ك ث م ا ن ش ر ق صحيح البخاري ان ش ا ء ا لائم الطين ن ب د أ في ا ل ش ر ق ان شاء الله برضه اجتهاد د خ ل المده